لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 142-ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 أعراف رجال ويعرفون كل لبس ماهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُنَا هُمْ بِزِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي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 129-قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم نساهم كما نسولق أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناه بكتاب فصلناه على عِلْمِهُ دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل يُظْرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فيشفعوننا فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون